ما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن فاتِ مِن كُنُّ عَِّ بِطَائِفَ نُعَِّ بِطَائِفَةَم كَانُوا مجرِمين